قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفّ السنة التي قبله. قالوا في الباب عن عرین و بن صفي ابن صيفي و بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس و بنت معوذ بن عفرا وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله ابن الزبير. ذكروا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك رسوله نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الامام ابو عيسو الترمذي رحمه الله في جامعة باب, باب في صيامي والحث على صوم يوم عاشوراء باب في الحث على صيام يوم عاشوراء صوم عاشوراء جاءت السنه في الحث عليه والترغيب فيه بل ان صوم يوم عاشوراء هو افضل يوم يصام بعد يوم عرفه الفضل لان يوم عرفه فيه تكفير السنه الماضيه والتي بعدها السنه الاتيه وأما هذا فيه يكفر السنه الماضيه فهو دليل على فضله وانه افضل يوم يصام بعد يوم عرفه وقد جاءت احاديث تدل على الحث على صيامه اشار اليها المصنف واولها حديث ابي قتاده رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عاشوراء يستجب على الله يكفر أي السنة التي قبله ومعلوم أن هذا إنما هو في الصغائر وليس في الكبائر أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة وكون الإنسان يفعل الأعمال صالحه مع إصابها الكبائر لا يكفر الكبائر وإنما يكفر الصغائر وأما الكبائر فإنه يكفرها تكفرها التوبة وإذا وجد منه هذا العمل الصالح وقد تاب توبه من جميع الذنوب والمعاصي توبه صادقه فان, فإن الـ تلك الـ ذلك العمل الصالح يكفر الصغير والتوبه تكفر الكبائر والتوبة تجوب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه فقد اشار ابو عيسى رحمه الله الى حديث عن جماعه من الصحابه قال إن انها فيها الحث على صيام ذلك اليوم الذي هو يوم عاشورا والرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ صامه وأمر بصيامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى مخالفه اليهود وذلك بأن يصام اليوم التاسع معه وإذا لم يمكن يحصل صيام التاسع فيصوم العاشر فإنه يصوم العاشر أن يصوم الحادي عشر ولم يأتي يعني الحديث والحديث الذي ورد في ذكر الحادي عشر هو ضعيف ولكن المخالفه تحصل بصوم يوم قبله وإذا لم يتمكن فانه يصوم يوم بعده وبذلك تحصل المخالفه ولولا الانسان ياتي بالتاسع واذا لم يمكن فانه, آآ آآ فإنه ياتي بالعاشر وياتي بيوم بعده نعم قال حدثنا قتيبه و سيدنا سعيد بن جميل ثقة بن عبد الله الضبي احمد بن عبد الله الضبي ثقة مسلم السنن مسلم, مسلم السن بن زيد هذا الله بن معبد عبد الله بن معبد, أنا بن معبد وهو ثقة مسلم السنة مسلم السنة. السنة. قتادة قت� الحارث فضل في الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدئين، صاحب المناقب الجمه والفضل الكثيرة، وحديثه عندي أصحاب الكتب الستة. محمد بن صيفي و محمد بن صيفي أخرج حديثه. النسائي بن ماجه. النسائي بن, بن ماجه. وسلامه من بن الأكواع. من سلام بن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهند بن أسماء. وهند بن أسماء ليس له رواية. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس، ابن عبد المطلب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث العباد الأربعة. من الصحابة هو أحد المكتفين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروبيعة بنت معوية. والروبيعة بنت معوية من الأفرا وها هو صحابي أخرج أصحابه وهي صحابية أخرجها أصحابه أخرجه في ستة. عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه. وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي أخرج له. عبد الرحمن مقبول أخرج أبو دؤدنسين. مقبول أخرج له ليس له وريعة. عبد الله من الزبير. وعبد الله من الزبير من العوام أحد العباد الأربع. وحديثه آخر بأصحابكم الستة قال ابو عيسى لا نعلم شيئا من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق يعني ذكر الكفارة هو تكون لسنة مضت ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا نعم. أحمد وإسحاق أحمد بن حمد أحمد محمد بن حمد الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربع مذاهب السنة أخو جحيد أصحاب الكليستة وإسحاق هوي بن إبراهيم ابن نخلة إبراهيم الحنظلي المروزي ثقة خليوقة ثقة نخل يصعب في الستة لبماجع